وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جيشنا جزء دوام كيبا إذا أشكدوا بسدو جزء وادية لو طبعي كلبا دسمان هيا جالي كثير بسم الله الرحمن الرحيم دسمية فباب فبباب الفاعل مرفوع كقام زيد <تصفيق> مات عمر دو مثالي هنا قام زيد ومات عمر ولزاني فاعل لنحو تنهاتش او فاعليه اللغية يعني القائم بالشيء قام زيد زيد يقوم بالقيام اما مات زيد عم مات عمر عمر ما قام بالموت فعل فعلي نحوي او فعلي نيّة كلا لغيا القائم بالشيء بل, بل تعلق الموت به مرزنت تعلق به أو في على عليه ناوية بيا فعلي نحوي فعلي لغوي نيّة قام زيد ومات تعمرون أوليبر او, أو دون مثال هنا خليك مثال بس ولا يتأخر عامله عنه عاملي على الحقيقة فاعل فاعل عامل فاعل كفعلك يا دعنا كيا عامل فاعل أبيش كيا. طالما هذا عامل أبيش كيو تفسيرا برمنا وإذا السماء شقت علماء أن السماء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لف لفعل محذوف يفسره ما بعده يعني وإذا شقت السماء واضحة. بلم على الحقيقة فعلها كان ليبوا حذف كلا وإذا السماء انشقت يعني أم جملي وإذا السماء انشقت يعني جملي مبتدأ خابرني بآغة ليبي يعني وإذا انشقت السماء يعني فسره ما بعده ما بعد فاعل فسر ما قبله يعني هناك فعل شيء فعل محذوف قول لا بد عامل فاعل يتقدم ولا يتأخر عامله عنه ولا تلحقه علامة تثنية ولا تلحقه علامة التثن يعني ولا تلحق العاملة يعني كتب لي قام الزيدون بو بو زيدان بمعنى نرى قامع الزيدان قامو الزيدون يعني علامة تثني وجمع بفاعليك أقر مثنى بيع فاعليك أقر جمع بيت كيف يكون هناك؟ علامة تثني وجمع عاملك هناك هل قام زيدون؟ هل الله قام, ز... قام زيداني؟ قام زيدون؟ هل قامو خير؟ عامل ببي مفرد مؤنثو ببي مفرد مث... مثنى وجمع علامات يكون ثابته استثني المغير الكلون بس اوا مس اوا مستثنى ن ن وارده قران لسنة السنه ولا يتأخر عامله عنه ولا يلحقه علامة تثنيه ولا جمع بل يقال قام رجلان سيك قالنا قام هر قام به رجل به رجلانش ورجال ونساء جمع كما يقال هنا نساء هنا وتنساء الجمع تكسيرة نساء نك قام بنساء بمؤنث إشتاء مثنية بيونالكت نعم والله ما أقول لفظة بني لفظة مؤنثة للفظة جمع ين مفردة ين مثنية علامات التثنية والجمع بيونالكت ما بس أو كما يقال قام رجل وشذى يعني عن القاعده شذ عن القاعده اجينا نشذ ذا استعمال وقياس نيه بلا استعمال شنو وقياس شنو لا قياس نيه بلا مستعملة شاذ شويه شاذ من هي في القياس شاذ من هي في الاستعمال دون القياس شاذش من هي في الاستعمال والقياس شاذه في الاستعمال القياس بنمنا اغستكي كسغت يجمع كلمه بيت ابير مثلا رايت ابير يعني يقصد ابيات اما نا نا, نا وايا قاعده وايا الزمن ونم عندهم عند العرب ويبقى شاذ في الاستعمال والقياس شاذ هي في القياس قياس نابي وابويا، بلاموها هاتوا شاذي واش هي يعني لقياسه وارده. بلامشي لا لا لا استعمالنا هاتوا يعني هل سيشيا هي لما يعني في القياس حقبو علاماتي تثنيه وجمع نالكة عاملة كانوا اما حقبوا بيني لا استعمالشي هاتوا أبو بنس وشذ أي في القياس دون الاستعمال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجيهم أو مخرجيهم أسا لرادو ده دجر فعلها تو يعني علامة الثنية وجمعاتها بولي علامة جمعاتها وفاعلشاتها فاعلكة شيء ملائكة يعني أصل أو لغب لغة يتعاقب فيكم ملائكة حيث ملائكة جمع جمع ملكة يتعاقب فيكم ملائكة ملائكة بعد جمعش يتعاقب علامي جمع بيون الكاية يتعاقب ويتعاقبون نبوها فلا <تصفيق> ما بينيت عاقبون فعلها يا أي ملاكك شليبكين بدل بس الأزمانياته وشند ر... مذهبي تريشتيها هي بون من ملاكات مبتدعية تعاقبون خبرة نعم هل قو بشر يتعاقبون فعل فعلة ملاك بدلة لم لغيب يوت لغة كلون البراغيفر يا لغة تعاقبون يا ما دام لا حديثها هاتوا لا اثارها هاتوا بيرتشي لويه تعاقبون باسترا او قدنا غيز نوي لويئ نوي نعم هنا كمثال لك اكلون البرغيث باو ونايز تكلنا ونحيو كانه بس ما دام لا اثارها هاتوا يا نوعين اللويه تعاقبون زيد بوين لبين المسلمان معروف بيت من طلاب العلم اول مخرجيهم اما او حديثيك هنا واو. ابن عباس حديث ابو سفيان حديث ابو سفيان نعم خديجه حديث خديجه لا, لا, لا يرقص ولا بخاري اول مخرجيهم دوي اويكا يك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 كلمة او مخرجيه همزه كهمزه استفهام وواو كحرف عطفة اما على الراجح اما عندي قلن ويكي زائد حرف زائد اصلي وواو كاو بيخيت اपेशو و و كلامي تتيت اما هم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 قوي همزله بساره يا نبرك توتن يوانا مخريجيه يعني امخرج امخرجويا مخرجون تكرم امخرجون مخرجون اسمي فاعله مخرج مخرجان مخرجون امخرجو امخرجو دايما مخوي مخرجونا نو اضافه كده ابو لاشي يا المتكلم جمعي مؤن... مذكر سالم يان آه... مثنى أجر جم إضافة نونك نونا كينامينة نونا كنماوة بوتاء أمخر أمخري... بكسر للصرف شكات واو يا كم حرف ساكن بو واو كأبي لانه يمكن ان يكون مخرجا للمخرجين هو مخرجا يعني هو مخرجا للمخرجين هو هيا لها يعني هي هي هي هي هي هي هي يمشي هي هي هي يان اسم فاعلي يعمل هي هي هي اذا امخرجوا امخرجون مخرجون عمل اكله باسم فاعله فاعل مخرجون الشيا ووقيه أيهم تجي هم, شي هم بدلة شيء؟ فعل على فعل امر اسم فاعله عملي في علاج اخوياك يعني اوكوايبل اي يخرجوني اي خرجوني أو كاتأجد يخرجون بواشون اعراب معنى كذي يخرجون فعل مضارع مرفوع لام رفعه ثبوت النون فاعلي يخرجون كيا واو لبرق فعل خمسة فعل ذاك أنا هم أبو بدر مخرجون شوية اسمي فاعله هو عملني فعل غي أكاد المهم يا سليرا هم شاهدك كيا لجل او كفاعلهم بلام واو كسيدك يجيبوا الحق و فيوا بو فيوا هم بدلا اقر اسم فاعل و مفعول لا فعلك متعدي وذو دوزو بات مفعول بشي أنا و كات نعم نا اقر اسمي فاعل و انا لا فعلك متعدي و هات يعني اصلا كان لازم نبي متعدي بي. او كات او كتون فعلك متعدي كا. فاعل و مفعول بيقلك ايش قريت اه همان اشي قوي اقام وتلحقه علامة التأنيث. يا وتلحقه علامة تأنيث. كابو يعني عاملك فعلك ما بس معنا. علامة تأنيثي بيوالك. برمنا قام زيدن كرت قامه هندون أو قامت هندون. بلام تثنية وجمع الناء في, في في في في القاعدة. بلام تأنيث ذي. الله ان كان مؤنثا. أجر فاعل كل شيء بيت مؤنث بيت كقامة هند بمؤنثك حقيقي بهند حقيقية مؤنثي حقيقيش أويا ما له فرج فرج بيت على الحقيقة ومؤنثة أما مؤنثك مجازب وناع طلعت الشمس الشمس مؤنثة بس مؤنث بمعنى له فرج الشمس لا يتصور لي للشمس فرج كوبوتي عميل معاملة المؤنث في اللغة معاملة مؤنثيا في دعوة. بيا أري طلعت الشمس. ويجوز الوجهان في مجازية تأنيث الظاهري. يعني في و بالكين ديال ونلكت. لما جازيم مؤنثة يا تأنيثك كأجر حقيقي نبيت وظاهري شبيه يعني ضمير نبيت. يعني كابوي أسهل مؤنثك مجازي ظاهر يجوز لحوق التائي وعلامة التانيث وعدم الدخول نحو قد جاءتكم موعظة تماشي موعظة يسمى موعظة اسمك ظاهرة فاعلة مؤنثة تأنيفك مجازية حقيقيا معظم مؤنثي حقيقيا مجازية أبي نيشي جاءت أتواني بري قد جاءكم نقوكو قرآن قد جاءكم يجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهري نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم أهلا قد أنشه هاتو ومن جاءه موعظة من ربه ال الحمد لله وفي الحقيقية المنفصلة اقر مؤنثكا مجازي بوتمن اقر مؤنثكا حقيقي حقيقيش بيت مؤنثك بيه حقيقي جبت بلا فاصل لك كوت النيوان عاملو معمولو يعني كوت النيوان فعلو فاعلو فاصل كوت اتواني تشيب كيت اتواني تا اثنين نحو حضارة القاضي اقر القاضي بكذا مفعول به كيف فاصلك لنوان حضر لقل امرأة كفاعل امرأتنا يسا امرأة لبر مؤنثة مؤنث حقيقيشة علي حضارة القاضية امرأة لبر وجود فاصل يعني اتواني بل حضر القاضية امرأة تقل علي حضارة القاضية امرأة واضحه لبر لبر فاصل لبر فاصل فاصلك نيوان فعلوا فاعلك ولام اقر فاصل نبي بن من الله حضرت امراه القاضيه فاصلنيه ابي تاني. التاني. والمتصل چون الليش كينه بساله ولا شلون اللي يعني به امرأة فاعلة والمتصل في باب نعمة وبئس اقل باب نعمة وبئس على متأني ثمان بيض كي با بمتصلش متصل بمتصلش متصل اتوان بلي نعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند بمتصلش متصل انو في الحقيقي المنفصل يجوز والمتصل برم لبابي نعم و لبابي نعم و بئسة أكله تشيش به تايش به وأكله تايش نين هرشا متصلش تماشى النعمة فعلك كي المرأة فاعلة نعمة المرأة حند وفي الجمع جمع با متصلش به تماشى قالك الاعراب الأعراب متصل فاصل نين بس لبقى جمعه لبر يجمع او دروس تشيب بيت تاعي فيه او ودروس تاع يشي قال الاعراب وقال النسوه وقال النسوه نسو جمع اكربلي وقالت نسوه نجم للقرانك انك لقران او اعتاب بشو دسكاري بكري وانما في اللغه القاعده يعني في اللغه وقال نسفة وقالت نسفة بام متصلش بيت طلع لبرو الجمعة أكلت شيبكي تا نعمة وبئ نحو ونعمة المرأة هند وفي الجمع نحو قالت الأعراب إلا جمعي تصحيح يعني جمعي مذكر سالم وجمع مؤنثي سالم جمع مذكر سالم وجمع مؤنثي سالم حسين مفرد كان ينبوكي سابقا في ذلك بو لبرا وقو جمعي تكسير نية مذكرو مؤنتي شي بي جمع بكريت جمعي مذكري سالم وجمع مؤنتي سالم يعني هالي شيش خاص بو شتيب ام ينبو مذكرة او ينبو مؤنت بلا جمعي, جمعي تكسير عاقل وغير عاقلي شي بي جمع بكريت مذكرو مؤنتي شي بي جمع بكريت يعني واسعة رأي بويا اقلب الله قام الزيدون <تصفيق> قام الزيدون قام الزيدون وهروها قالت الهندات ناتو أن يبالي شي قال الهندات بناء نسلتش بناء نسلوا جمعي جمعي مؤنثي سالم جمعي مؤنثي سالم وجمعي مذكر سالم حسابي مفردقاني البوكري وإنما امتنع في النثري ما قامت إلا هند ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة قال لي لنثر نكل الشعر. ما قامت إلا هند ممنوع الشواء للغية تركب كريت ما قامت إلا هندون. سخوي ما قام إلا هندون أبي بوابت ما قام إلا هندون. بو يعني ما قام أحدون ما قام أحدون إلا هندون أو كاتي أقبلي أقبلي ما قام أحدون إلا هندون هندون أبي تشي بدل أحد أبتدي بدري أحد. أماش بابي استثناء إن شاء الله دين لمنصوبات إخوين. أجر مستثنى منه مذكور بو في الكلام. حكمي شيء هي أجر مذكور نبو حكمي شيء هي ين أم استثناء استثناء شيء مفرغة ين مفرغنية ين دين سلوقيكا تام من فيها أو كاتا تام من فيه. لقد اردت ان اكون بدل بدل اكون جائزة اكون هناك اكون اتبعي اكون هناك اكون هناك او هناك اكون هناك ما قامت الا هناك يعني هناك بدل من فاعل مقدر اكون هناك اكون أحد إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو يعني ما بس أوية ما قام أبوايا قامت نبوايا ما قام أبوايا الا بلو أحد مقدره هند بيت بدل لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحوه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة يعني او اطعام يعني او اطعامه او هاي او اطعامه اطعامش مصدره اطعم يطعم اطعاما او اطعامه او كاتا اجا اطعامه بواي اطعام لبرم مصدره يعمل عمل الفعل هاك ابو فاعل هاك وفاعلي وكفيلك ايش هيك او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيمه قالت شون لا اطعام في يوم ذي مسغبه فعليك محذوفا لا ما قامت الا هند فعليك مذكر محذوف امام مثاله هنا ابو شنانيك فعلتي انا محذوف وجوبا اتو عندي بنوص هذه المواضع خش دوانا شرحكوش باسكا هذه المواضع يطرد يطرد فيها حذف الفاعل كابو يسيكي لو شنو انا ما قمت إلا هندنا كفاعل كتايا محذوف جوبنا لان الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحوه أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني مجاعة في يوم ذي مسغبة أو إطعامه في يوم أو كتايا يتيما يبيت به إطعامه يتيما حوت الاجل متعديات افعم يطعموا متعديا لنا سيتيما مفعول به ب اطعامه وك فعل لك شيء كذا فعل لك شيء محذوف وجبنا هو اضعافه عفوا ها اطعامه إضع... اطعامه في يوم ذي مسغبه وقضي الامر قضي الامر لا مبني للمجهولة لما بالمجهولة فاعل محذوفة وجوبا هناك مبني للمجهول يجبيت فاعل يجبيت سيقضي الأمر النائب فاعله كاتك تركيب فعله كتكتب مبني للمجهول أو كانت النائب فاعل يجبيت ونائب فاعل يجبيت أبيكي كان بني أقل كتب قضى الأمر قضى بن الله الأمر أو كاتفع الاعتيادية بهني قضى الله الأمر قضى الأمر جائزة حذف وذكره أما وتد قضي الأمر واجب ن واجبة فعل نبت بو أوي تشي تركيب كده نائب فعل هيك كلوش أنا هيك فعلت حذف به وجوبا وأسمع بهم وأبصر أسمع بهم كلمة اسمع بهم يا الصيغي أسمع بهم وابصر يعني شن جوغرا شن بينره يعني اسمع ليره الصيغي امر هاتوا يعني ما اسمعه وما ابصره ان شاء الله لا تتعجب لتعجب تتعجب ايخنين يعني دو صيغه ما افعلوا افعل به أسمع به، أبصر به. يعني ولو لصورة أمر حات بلام حرب فعل ماضي إعرابي جاهلين ومعناه كل شيء هلا حرب فعل ماضي. سببنا أقول إعرابي أسمع بهم، أسمع بهم. أذن فعل ماضي على صوره فعل أمر. اما لصيغته عجوبة شتى خاصة. يعني وق أونديكا أونديكا يعني متعجب منه. كلوا مأمور كلوا تاء أمر أمر يفيد يعني ونزع أمر شيء أسمع بهم بمعنى فعل الأمر الحقيقي وإنما تعجبه يعني ما أعجبه ما أسمعه وما أبصره وكل صرفه بس ما كده أما أسمع بهم وأبصر لا لا تعجب فعل محدودة وجبانيك يكلوا شو نانيك كشيء تي تيا فاعل تيا مع محدود وجبة وفعلك إيش تيا ضمير مستتر وجبنا ليش هتاني هالبلاغة إيه كي كلاوش يناني ضميرك مستتر مستترك إيش وجبنا تقديره أنت تقديره انت ين هو هو ما اسمعه هو ويمتنع في غيرهن ويمتنع في غيرهن لمش غيري أم شنان ممنوع حذفي فاعل بكرية لما انقضى الكلام في ذكر المبتدا والخبري فعل قشتين بابا وز افتائت تضع اعتباءه دياره لما انقضى الكلام في ذكر المبتدا والخبر وما يتعلق بهما من ابواب النواسخ شرعت في ذكر باب الفاعل الله دويك لب ومول باس مبتدا وخبر واورش متعلقه بمبتدا وخبر نواسخ تسم كذا باب فاعل ومنفعله وما يتعلق به من باب النائب يا من باب نائب الفعل وباب التنازع وما يتعلق به من باب الاشتغال ردوأ وإلا مبتدأ خبر نواصى خوار مساجة ماشين نحوكين وجد من لم كتبوا ولا زور لك تبى كأنوا هل لأ ولد فيك حتى جات مبتدأ بس بس وشي وش سازي وش بون منا أبتك أبيت اسم أبت فعل أبت حرف أجيان معرّبة وتبكوا يان جرة يان مبني كتاجنا جرة أجيان مرفوعة يان منصوبة يان مجرورة أجيان علامكِ فلانة يان علامكِ فلانة أجيان معرفة يان نكرة بس تصور بو حتى جيشي نمبتدأ جيشي نمبتدأ أنت مكان هالقدر بيخنور استكناه ليعني حتى مبتدأ بس تصور بو تصور كلمك أنت شيء أبوي جیشی نمود تا کلمه کف خنوا و کلمه ناسیت او. لحن که دنی کلمه که ناز. بی خنوا و رستا. لخنوا و رستای نسبت لبین آم کلمه و کلماتشی. نسبتی فع فعل فعل. نسبتی مفید و خبره ک علمی منطقه به تصديق. نسبت لبین آن شی. کامیان واضحه. بوی سعیت ماشکین. مبتدا خبر هاد. باشه انجام.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 تباسيب كلا مرفوعات إلا ما قلت هابعي مرفوعك مرفوع بيت بون مناسب في مرفوعك مرفوع بيت بدل مرفوعك مرفوع بيت بابي مستقل ناميته للمرفوعات مرفوعات ناتشرب شيء نوم بابي منصوبات شو نوم منصوباته مفعول به مفعول فيه مفعول معه مجموعة مفاعيل أروات دعاء أو برق خرذوات نحو تيو نحو تواب نحو زوزر أسانة يعني هيش أماه مفكركها حتى مبتدأ وش صار ولكن يجب ان يكون هناك جمعات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك جمعات في المنطقه التي يجب ان يكون هناك جمعات أمانا المنطقه التي يجب ان يكون هناك جمعات في المنطقه التي يجب ان تحف سنية على شوكا انا اقول لك بشو اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك وباب التنازع وما يتعلق به من باب اقول تنازع ان اقول لك ان تنزع بنمّنا مثالك، آتوني أفرغ عليه قطرة، سقطرة، آتوني أفرغ عليه، نعم أو مثالك الخمور هنا، آتني خلّى شرحك هيا الحمد لله، آتوني أفرغ عليه سقطرة، مفعول به. دو فعيل شرعينا نسألي او تنازع كابول يروى أبي بزاني تنازع أو يكا دو متنازع لسرشتيك كابول معمول يكا عمل شنا دو عمل دو اشتغال وانيا اشتغال معمول دو ينزياتر عمل شنا يك بولو نموني أسانتر ضرب ضرب وأكرم زيد عمرا يسدو عاملاته ضرب زيد عمرا وأكرم زيد عمرا ونقو كدو مثال ضرب وأكرم أما دو عامل هذا هي عامل زيد عمرا أما يسأم دو عامل ضرب وأكرم في وسن بمفاعلها هذا هي شن في وسن مفحول بهها سدك ضرب واكرم زيد عمرو عامل عليك كابو اجر بينيد عامل يكن عفوا معموليك عامل كان زياتل عليك او كاتب بابك باب تنازع كابو اواملكان عاملكان, عاملكان متنازعين لسر سر معمولكان شريان الاسر معمولك كاميا عمليك دوا بالهم اشتغال وانيا اشتغال بما هو مشغوله بو يشو مشغوله خوياك بو مشغول بو بنه منى زيدن ضربته ساجد بخنفساء يختن زيدن ضربته ضرب تعاك شيكروت فاعل ها اكشيكروت مفعول به اي باشا زيدن باشي منصوب بو كبو ايه ضرب باش باش زيدن كات مشغول ب مشغول ب بزيدنا وامل لذلش مشغول ببها او اري لذلش اماننا وباب اشتغال دوي دنسر اويك ايا زيدن يعني ضرب زيدن منصوبات اي هاكد شي بويا اما باب اشتغاله يعني اجت تصور كي بابي اشتغال لا قلب باب تنازع بتجي اكيد وبجي اكيد اولي بويا تصوري كي حشكت عملك يك مع ملكان زياتر تربون او كاتبابك باب اشتغال بعكس باب تشيوه تنازع. المهم اوكم مقدمين اعلم ان الفاعل عبارة عن اسم صريح او مؤول اسند اليه فعل او مؤول به مقدم عليه بالاصاله واقعا منه أو قائما به ما شاء الله يعني تعريف زول دقيقه كان قال لي شي بيديني لنا عن اسم فاعل بيت شي بيت اسم بيت تقول لي لو ازانيدك حد شي اسم نبد فاعل لي بلم اسم صريح اسمك الصريح يعني فعلا اجى تماشي كي اسمك لفيش تشاود ببي أو اسمي صريح جاري وهيا أجد تقديدي كي أن وما دخلت عليه يعني بيك تم مضاربة اسمك سبنا منا وأن تصوم وأن تصوم هل مفهوم بردمان؟ يعني صيامكم صيام أن تصوم صيام أن وما دخلت عليه في تأويل كل كلمة اسمك أن جود من مبتدأ بول من يعجبني أن تقوم يعني يعجبني قيامك. أن تقوم بها القيام أولا يأتي إسم شيء غير صريح يعني مؤول كابو فاعل أكري شيء بيت به إسمك صريح به أكري إسم شيء مؤول به يأتي اسم صريح أو مؤول به يعني مؤول بالصريح أسند إليه فعل فعل الإسناد بكيت الله ورمنا قام الزيد أسندنا القيام إلى زيد أسند إليه فعل او مؤول به يعني الشبيه الشبيه يعني شبه الفعل شب اسمي فاعل او هنا بونمنا سهيحات العقيق اسمي فعل اسمي فعله اسمي فعلي شيا اسمي فعلي هي هيهات يعني بعوده بمعنى بعوده يعني شرطني فعلك فعلي شبيت فعلك فعل بيت يعني با اسمي فعلي شبيت بئس اسم فاعلش بيت مشكليك منيه بئس اسم فاعلش بهكو شي اول مخرج اول مخرجيه اسم مخرجي نما دسمي فاعله هو فعلنيه تفاعلي بيت بئس اسم فاعلش بيت اسم فاعليش هي فاعليه اسمي فاعلش فاعليه كابو تنهى فعل فاعل مرفوع ناكه شبه الفعليش شئ اسمي فعل بيت شئ اسمي فعل بيت شئ اواني تريد كفعل مرفوع كان ابنا شي هر ابنا ابن عامل مسند ولا يفعلك مقدم عليه بالأصالة يعني آية تقديم كراب يان تقديم وهي التقديم يجنبه في الحقيقة مقدمه وكوه إذا السماء انشق وإذا السماء انشقت أبيني يعني في الحقيقة كيا مقدمة نا كفاعل فعل بيشوا نروح سبيت ينهر مثالك بيني بن مني شيئا توا قائم زيدون أهنتوا نمني قائم زيدون يعني ب شتى وشابة هل وكوتشي وايا وكو قام الزيد وايا المهمدو دينسترشر دي حكي آية أو مثالات مقدم عليه بالأصالة أن جواق منه أو قائما به يعني فعلك آية فعل فعلك بيد وكوت من قام الزيد يعني قائما به يعني الكاو فيه سمات عمر ما وقع الموت من عمر يعني عام عامل موت بيت بالك قام به يعني اتصف به تعلق به تعلق الموت ببعمر موصي المجاز الفعلي حقي هو اي اويا يعني هذا فعلي لغوي وفعلي غير لغوي فعلي نحوي فعلي لغوي طيب يريح حقيقه المجاز حدشان يعني راي تايبه ايمان هي لما ساليبوني مجازا بل كمستعمله نشائرين مثال ذلك زيد من قولك ضرب زيد عمرا ابنه ضرب زيد فاعل عمرا مفعول به ضرب وعلي زيد ش متعدي بيه وتفعلك ش لازم بيت عليمه أقرب معناه تنحف فين بي بيت لازم بي بيت نغوى معناه الكلمات لازم فالاول اسم اسند اليه فعل واقع منه كضربة فان الضرب واقع من زيد شو كان وضرب ذشور بلم علم زيد خوي زاني نك علم غيره علم يعني قام العلم بزيد يعني تعلق العلم بزيد زيد اتصف بالعلم بويا شرطني فعل يعني فعل فعل شي بيت بيت اكرب بهيج بيت متعلق به اكون مني كمي كما والثاني اسم اسند اليه فعل قائم به فان العلم قائم بزيد وقولي اولا او مؤول به يدخل فيه نحو أن تخشع في قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأني يعني بو, بو تقرير وإثباته نفي نيل إله عشان لم هاتو غلامهم زخرا وتسريب وتتقرير ألم يأني أكاد كاتي أونها تؤيتر لمن داران دليان بترسيه يعني ألم يأني خشوع قلوبهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع أن وما, دل وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره خشوع سأن تخشع فعلا بآغة اللوبيت أن وما دخل عليه في تأويل مصدر فإنه فاعل مع أنه ليس باسم يعني صريح اسم نية خدي صورك إسم ولكنه في تأويل الاسم وهو الخشوع وقولي ثانيا أو مؤول به يعني لا أول عن اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به يعني مؤول به كما بس اسم صريح غير صريح فلما لك كلمي دوم لهالتعلي فقدو جار مؤول به يناو أليما بس فعل شبه فعل. وقولي ثانيا دجر للتعريف او مؤول به ما بس شبه الفعله الا يدخل فيه مختلف مختلف اسم فاعله مختلف فاعله لبر اسم فاعله في قوله تعالى مختلف الوانه سمختلف مختلف الوانه مختلف لناو جمله كهج واعراب شبه في في بفي جمله بس لبر قوي اسم فاعل وكو يختلف إيش تبغى؟ اسم مختلف ألوانه بك يختلف ألوانه يكسر بك فعل تصويري إنك تبودي فعلك تبودي ألوانه بيتا كي فاعل اسم ألوانه لين فاعل مختلف وهرجك قبل الجملة بناء أن سرقوي. اسمي اسم وكو وَكُو فعلكي إيش كات مرفوع أجل سبب مختلف ألوانه بوعي. الألوان بوشي نائب فاعل. شنك مختلف يعمل عمل في عيوك وما بني النجولك اكيد المهم فألوانه فاعل ولم يسند إليه فعل. يعني ألوان فاعل فعلش سناد بلا نكرة وياكوي يختلف. بلام ولكن أسنى إليه مؤول بالفعل. كلمه ولا سناد كدا شبيه فعلا وهو مختلف، فإنه في تأويل يختلف، يعني يختلف في الشكل وخرج بقول مقدم عليه نحو زيد من قولك زيد قام. أبيت كيفت، أبيت زيد من قولك، وخرج بقولي وخرج نقد وخرج بقولي. مقدم عليه أبي عاملك بيش شبك بيش فعلك بكبه وكو وكو قام زيدون بلان زيدون قام لبابي فعلاً أبيت بابي شي مفتوح خبر نبي بلاي أما فعلك و أم فعلك أما فعلك و إش فعلك كابو قام فعلك على الصحية تبعاً شيء علماء هذه أم رأيان هذه بلاي يعني الزيدون قام عليه قام فعله وزيدون فاعل تقدم عليه. طلع ما صحيح نية. عمز زيدون قام فعله وجمله فعلية وابتهاج خبر للمبتدع. كابو زيدون قام لباب فاعل نية. فليس بفاعل لأن الفعل المسند إليه ليس مقدما عليه. كباب فاعل بل مؤخرا عنه دوكوت وتوه. وإنما هو مبتدع. و والفعل خبره وخرج بقول بالأصالة بقيد أصالة لا تعريف فكما كانت تعريف في قاعلم كذالك بود أصالة تيجي الدواء نحو زيد من قولك قائم زيد وخرج بالأصالة يعني مقدم عليه بالأصالة أسا قائم زيد قائم زيد يعني قائم مقدم نيه لسر زيد بالاصاله فانه وان استدئ اليه شيء مؤول بالفعل وهو مقدم عليه لكن تقديمه عليه ليس بالاسار لانه خبر فهو في نيه التاخير يعني اقر قائم زيد تماشب كي كل قائم شبه الفعل ك كوتوره تبيش اسميك اسمك مرفوعه بلام لبر اوا في نيه التاخير يعني اصلي او زيد قائم اوى ناكله بولين ايما زيد فاعله لبر تقدمي تقدمي كاسل لوقعه هي چونك في التقدير والحقيقه قائم متاخرا لبرو خبري چيه زيد فعلي قائمة كوية فعلي قائمة كوية. ها فعلي قائم لا اسمي مفرد اسمي او كذا زيد قائمنا زيد قائم زيد مبتدأ. مبتدأ زيد, مبتدأ. زيد, مبتدأ. آه. زيد قائم قائم خبرة او كذا قائم تنهى عليه خبر ينالين قائم يعمل عمل فعل فعله طميري مرفوع مرفوعي تيايا كهوية أقرطب والزيد أصل أوي وائع رابك لايا أصل أوي وائع زيد مبتدأ بو بزاك الله قائم خبر بو يعمل عمل فعله هوي كتيا بوائع رابك شي بلائي زيد بلام علماء وينوتوا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 منه وخرج بقول واقعا منه نحو زيد من قولك ضريب زيد نسى زيد زيد ليد راه هاتشان زيد مرفوع تقدم عليه فعل وأسند هذا الفعل الى ما بعده ضرب زيد سيسناد كراه دراه تبال زيد شتك يسناد هي و او فعل عامل او فعل زيد مرفوعة. بس لبرشي لبروا واقع النبوة لزيد دوا. بقولك كوتوت سر زيد يا بويا لبر أوى سر زيد ناك ذي ببرنشي فاعل نائب فاعل. يعني مفعول به نائب فاعل اصلا نائب فاعل. أول جرت شبوه ضرب عمر زيدا بوا المهم عمر دايت زيد فاعله لا ابن ألين زيد يا ذانك ها. عمر. آه. واقع ب... نا. قائم به واقع قائم به واقع منه فان الفعل المسند اليه واقع عليه وليس واقعا منه ولا قائما به فعلي فعل مفعول نائب فاعل واقع لسر سد مفعول لسر شيء لسر مفعول بي تركب نائب فاعل أما الفاعل لا. ينقائم به ينواقع منه وإنما مثلت الفاعل بقام زيد وما تعمر أردو مثال هنا ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا أليه؟ معنى اسم كبابية الفاعل معنى أوليك خاون اسم كاشتيشي أنجام دابة بلقو ما بس شيء بل كونه مسندا إليه على الوجه المذكور شويك كباسم كده يعني إما واقع منه أو قائم به مرجني هم ش هم شف علشئ بيت هالصعبة كذنيجته أو أجدته بلام أجد تعلق به شيء أو شجدته هو وكوشي علي مزيدون ألا ترى أن عمرا لم يحدث الموتة مات عمرون أي عمرون مرنيد ويسكدوا يعني فاعلك فاعلك لغوي نيال تنها في النحو ما ومع ذلك يسمى فاعلا لقل أولا شابا تشيد حسابك ربا فاعل حسابك ربا وإذا قد عرفت الفاعلة أقل فاعلد ناسي فاعلم أن له أحكاما سبعة أو هي شن حكمه حوت لئي دعوستين دعوشيك هن ديكلا اقوام فن هين بيت بين خوش بها بس اگر ريپو اينواز خاط كم يك او يك او بيت اي باشا دبر حساسيگي اوسين بلام تماشا كه ها محمد تقابل جماعه تمايو يعني برنيو بيسين يعني نه او اذا قد عرفت اكبر قومك الايمان هذا شباب باذن الله ان شاء الله باش